بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا فولد له يحيى فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له يا يحيى خذ التوراه بجد واجتهاد واعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبى إذا تفسير هذه الايه الكريمة كما فسرت هنا ومع ذلك فولد لزكريا يحيى وقال الله له يا يحيا خذ التوراة بجد واجتهاد وعزما فهما لمعانيها وعملا بما فيها وحملا للناس على اتباعها لأن الإنسان مطالب بالدعوة إلى الله تعالى وآتيناه الحكم نصبية أي وأعطيناه الفهم لما أنزله الله تعالى في التوراة والعلم بأحكامها والعمل بها والحكم به في حال صغره وصباه قبل بلوغه وهذه من أعظم نعم أن الإنسان يؤتى أمر الدين وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب وكان تقيا ياتمر بأمر الله ويجتنب نواهيه وحنانا من لدنا أي وأعطينا يحيى رحمة من عندنا ومن جعله الله تعالى رحيما فقد رحمه ومن رحمه الله تعالى بالعلم فقد أعطاه أعظم الرحمات وزكاة أي وطهارة من الذنوب والآفات ونقاء من الخبائث لأن التزكي أن الإنسان يطهر نفسه من الذنوب ويترقى بالطاعة وكان تقيا أي وكان ممتثلا لأمر ربه مجتنبا للنواهي راضيا بمقدورات الله تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا عن طاعتهما ولا عاصيا لربه أو لوالديه وهذا من أعظم الرحمات أن الله سبحانه وتعالى قد جعله برّا بوالديه فقال وبرّا بوالديه إذا كان مسارعا في طاعة والديه كثير الاهتمام بهما والإكرام لهما والإحسان إليهما قولا وفعلا وثرتا. ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متكبرا عن عبادة الله ولم يكن مترفعا على أبويه أو غيرهما من الناس ولم يكن مستخفا بحقوق العباد بل كان متواضعا متذللا طائعا لا يعصي ربه ولا يعصي والديه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 وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها وسلام عليه يوم ولد أي وتحية من الله ليحيا يوم ولد وسلام وأمان وسلام من كل مكروه ويوم يموت أي وتحية من الله على يحيا يوم يموت وأمان وسلامة له من كروبات الموت وعذاب القبر وفتنه القبر ويوم يبعث حيا أي وتحية من الله ليحيا وأمان وسلام له حين نبعثه حيا يوم القيامة فيأمن من الفزع والأهوال وعذاب النار وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام اتنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت نفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها أي أنها كانت تريد الإخلاص فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلق فخافت أنه يريدها بسوء قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت إني استجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله أي أرادت أن تدفعه وأن تعظه وأن تخوفه بالله تعالى وطلبت من الله برحمته أن يقيها الشر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 الأمر كما ذكرت من انك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكون زانيا لكن ربك سبحانه قال خلق, يعني خلق, خلق ولد من غير أب سهل خلق ولد من غير اب سهل علي وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك ولمن آمن به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 قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه ومع هذه الشدائد يسر الله تعالى لها أن يندق لها هذا الابن وهذا من رحمة الله تعالى وربنا جل جلاله ينزل الاعانه برحمته وفضله ومنه وكرمه وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وأمسك في بجذع النخلة وهزه تساقط عليه في رطبا طريا جونيا من ساعته وهنا في قوله وهز ليك معنى أن الإنسان لابد أن يسعى لأجل الكسب من فوائد الآيات الصبر على القيام بالتفاخرات الشرعية مطلوب فالإنسان يصبر في التعلم ويصبر في العمل ويصبر في بث الدعوة فيصبر الإنسان على ما كلف به فالتكاليف الشرعية سهلة ومطاقة لكن لا بد أن يكون فيها كلفه علو منزلة بر الوالدين ومكانته عند الله فالله قرنه بشكره فعلى الإنسان لا يفطط بحق والديه وليعلم الإنسان أن شكره لوالديه من شكر الله تعالى وأن طاعة الوالدين بالمعروف من طاعة الله تعالى مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمارة النخلة فينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله تعالى في حياته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته